أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 إنما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يَثْمَعون حَس سَغَ وَهُم فيِي مشَْهَت أَْ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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين جزاكم الله خيرا احسن الله اليك نعم هذه الايات العظيمه فيها بان الله تبارك وتعالى بين فضله ورحمته وبين فضله ورحمته بالأنبياء السابقين وأحسن, وأحسن الله إليهم وبين لهم وبين للأمة بأسرها كيف تفضل عليهم الله جلس علابا أرسل عليهم رسلا لإخراجهم من الظلمات إلى النور وكيف, وكيف امتنى الله على هؤلاء الرسل وأسبغ عليهم عائمه ظاهرة وباطمة قال الله جلال فعلاء وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له أسفأ هنا بالتعجيل والسرعة عشان تعلم أن الله جلال كان ما دعاه أحد إلا وأسرع له وعجل له بالإجابة وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وأبنا له ويحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا سارعون في الصيرات وادعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها ربناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتاً واحدة وأنا ربكم فعبدونا قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا بيأنا أمس أن الله على شكور وشكر لها وأحسن إليها واجعلها آية معجزة يتكلم عنها الأجيال بعد الأجيال لهذه المعجزة العظيمة لأنها ولدت نبيا من الأنبياء من غير, من غير اب وهذه احتأطت قول الله جلت على إنما قولنا إذا أردنا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكوه وقد قال الله جل جل في في كتابه العزيز مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقاه من تراب ثم قال له كن فيكون, قال له كن فيكون. والتي أحسنت فالجاه فنبخنا فيها من روحنا وجعلناها أبنى من روحنا الإضافة هنا إضافة الشريف من روحنا والإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق يعني من روح خلقناها في قولي هنا فنفخنا فيها مر وحينة والنافخ واجبريل لأن الله أمره بذلك لكن في قولي مر وحينة بهذه الإضافة الإضافة إضافة, إضافة, إضافة, إضافة مخلوق لخالق هي إضافة مخلوق لخالق وهي إضافة تشريف نعم لأن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله الثلاث وعلاء خلقه كما خلق لآدم فما خلق آدم خلقه من تراب ثم قال له يكون فيكون فبالاضافه هنا اضافه تشريف وهي اضافه مخلوق لخالق وبينا استقراء المضاف الى الله دعاه اضافته عين مستقله بذاتها تقوم بذاتها واضافته معنى من المعاني الروح هنا عين مستقله بذاتها فالعين المستقله بذاتها بذاتها اضافته الله دمعان. اضافه مخلوق لخالق والله خلق الكون بيسر لما لما زياده العنا بهذه الاضافه قلنا التاكيد على الفطر التاكيد على على الفطر فهذه زياده تشريف والتاكيد على الفطر قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون اختلف العماء في قولي ان, إن هذه أمتكم أمة أمة واحدة فقال المقصود بها الدين المقصود بها الدين يعني دينكم واحد, أو دينكم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وشرعهم شتى ورزاك تطرأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الأنبياء جميعا جاءوا لتوحيد الله ذا لفعلها كما قال الله ذا لفعلها واسمناكم من صمين عن إبراهيم وعن ينصف قال توفني مسلما والحقني والصالحين وموسى وعيسى الجميع كانوا على دين التوحيد وكلهم يدعو إلى توحيد الله ذا لفعلها لذلك قال الله أوحى إلى نبيه عن الانبياء قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا قال ان هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم من, من المشار اليهم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم امه محمد الله عليه وسلم وقيل بل المشار اليهم هم الانبياء وانا ربكم فاعبدون هم الانبياء والصحيح انه لا مخالفه ان هذه امتكم امه واحدة ان شاء الامبياء والمشائهم ايضا أمة محمد ان الله تعالى خلق الخلق لحكمه عظيمه وهذه حكمه هي تحقيق التوحيد ما خلق الله الخلق الا لتوحيده وهذه قضيه الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا وان خرجت جميع الانسه الا لا يعبدون الم اصلا من قبلك ما مرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوح إلا إله إلا أنا فتقوم يا الله يا الله. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا عجيب جدا الختام في هذه الآية في بهذه الآية له ما له من الدلائل الكثيرة اختم هذه الآية له ما له من الدلائل الكثيرة ما الدلائل التي يمكن أن تشير إلينا وتعطينا الايات بها في هذه الآيات العظيمة التي ختم بها الله جلال فعلا إن هذه أماتكم أمتاً واحدة ما الدلال التي تكون الجامعه الاخلاق الربوبيه صار صار كلامه ابو ممتاز يا جهاد نعم الربوبيه دينهم واحد ان الله خلق الخلق نعم على اذن ما حد ما حدث الانبياء وكل ما خصصنا اكملوا الاجابه التوحيد على الاجتماع على عدم التفرق التوحيد الربوبيه ترد من الالهيه التوحيد الربوبيه ممتازين ممتازين اجابه ممتازه هنا لما قال, قال قال ان هذه مهمتكم مهمه واحده وانا ربكم فاعبدوني كانه قال بيانت لكم كيف انني قد جعلت المعجزات الباهرات وقد رزقت الانبياء ورفعت عنهم واستجبت لهم دلاله واضحة على انني الرب الجليل وان الله تعالى هو القوي القادر فقال فكانه قال وهذا يستلزم صرف العبوديه صرف العبادات لله وحده لا شريك له يستلزم ان صرف العبادات لا يكون الا لله وحده لا, لا فقال إن هذه أمتكم أمتة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاعبدون فهنا الربوبية تستلزم الإلهية أراد الله أن يبين دلائل الربوبية التي تفق عليها الجميع لا اختلاف فيها بحال فأراد بيّن الله جل فعلها ذلك ثم قال ويلزمكم بعد الاقرار بربوية الله جل فعلها الإتيان وتخطيق قضية الكون الكبرى تخطيق توحيد الله جل فعلها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال وأنا ربكم وهو الآن مظاهر ربوبية فاعبدون فستلزم ربوبية الإلهية تستهد من ربوية وحيد الله للفعل قال الله جل في علاء وتقطعوا أمرهم بينهم كل غير راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في أمر دينه وتقطعوا أمرهم بينهم شو بالاختلاف دلال عن اختلاف يقع, يقع به التشرز يقع به التقطع وهذا مخالف لمقصد الشرق هذا مخالب لمقاصة شريعة مقاصة الشريعة, الشريعة الاكتلاف والاتحاد دون الاختلاف الاختلاف والاتحاد دون دون الاختلاف فقال الله و جل في علاء وتقطعوا اختلفوا تشرزموا وتقطع عمرهم بينهم, زم... بينهم كلنا الراجعون وتقطع عمرهم يعني اختلفوا الاختلاف مزموم في الشرق قال الله جل وعلا وَلَا تَكُنُّكَ الَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَعْزَابٌ عَظِيمٌ وقال الله جل وعلا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ وقال وَلَكِنْ اَخْتَلَفُوا كَمْ سَبَ الْكِتَالِ لَكِنْ اَ أبا عباد الجراح مره على أبي بكر عمر سرية كانت مددا لعمر بن العظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف تطاوع الطعام روم بينهم كل إلينا راجعون المعنى بأنه ما من أحد إلا إلا ويرجع إلى ربه ذلك علاه قال الله جل في علاه قال ان كل من في سماوة الأرض إلا آت الرحمة عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم الخيامة صر الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدان علينا ان كنا فاعلي فالحاصر بأن البعث والنشور بقدرة القدير سبحانه وجل في عدى بأنه كما بدأ أول خلق فإنه يعيده دعم الذين كفروا أليبعثوا أليبعثوا خذ بلى وربي لتبعثن ولما بيّن الله تعالى هذا ضرب المثل العظيم للقياس وترى الأرضها مددا فإذا أنتنى الماء تتت قال الله جل في بعض الآيات إن الذي أحياها لمحي لا لا لا قال, قال, قال إن الله إن الذي أحياها لمحي الموتى سبحانه وجل وعلاف فإن الله على كل شيء قديس الغرض المقصود بأن, بأن البعث والنشور أمر على الجميع ولن ينتخلف أحد ويوم يحشرهم جميعا كما عشان جنقل استخساتوا من الانس وما أوليها من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم اختلفوا فيما بينهم تناسعوا فيما بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا وراجعون فمن يعمل من الصالحاتي وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه وإن له يكاتبون في قول الله جل فمن يعمل من الصالحات هو هذا قيد وشرط قيد وشرط لقبول العمل فإن العمل لا تقبل عند الله جل فعلاء إلا إذا كانت من أهل الإيمان وإذن ذيها على أن كل عمل صالح جاء من أهل الكفري لا يقبل فايضا الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينا حياه طيبه ولذلك وان كان الكفاه كان الكفار مخاطبين بفرع الشريعة لكنهم اذا اتوا بها لا تقبل واذا او اذا اتوا بساءوا بالصالحات بانهم يجرون عليها قد يجرون عليها في الدنيا بان الله تعالى يرزقهم الرزقه بها في الدنيا وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بان الكافر ان الله تعالى يرزق الكافر رزقا في الطاعه يرزق له رزقا في الدنيا وليس له في الاخره منها شيء <تصفيق> وأما المؤمن فإن الله يرزقه بالطاعة رزقا في الدنيا وإنكبت له الأجل في الأخيرة أمرهم بينهم كل أين أراجعون فما يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا كفران لسعي وهو مؤمن قيد ولذلك عائشة رضي الله عن أرضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان يقرد ضيفة ويعين هذا الحاجة ويعيث الملهوف ما له عند الله قال لا عند الله إنه لم يقل يوما ربي في لي خطيئتي لذلك قال فما يعمل من الصفالحات وليس صلاحا إلا ما وافق الكتاب والسنة فالصلاح هو ما جاء الشرع بإقراره بأنه صلاح فالصلاح هو ما جاء الشرع بإقراره بأنه صلاح يعمل من الصالحات وهو مؤمن بلا كفران بالسعي وإن له كاتب يعني ما من شيء يفعله صغير ولا كبير إلا كتبته الملائكة الذين يحصون عنهم ما يفعل قال الله يجعل فعلها وما يأخذ من قول لدي رقيب عديد فلا كفرانا لسعين وإن له كاتبون وإن الله جعل الملائكة يحصون ما يفعل بني آدم كما قال النبي بصير حيني كتب الله الحسنات والسيئات ثم بينا ذلك فقال للملائكة إذا هم عبدي بالحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثيرة وإذا هم العبده بالحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنا قال فاكتبوها له حسنا لانه انتوى الخير ونيه المؤمن مقبوله عند الله اذا فعلها واذا هم بالسيئات في اعماله فاعملها له سيئا واذا هم يعملها فاكتبوها له حسنا عما فانما من جراء قال فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي ايضا فيها دلاله بان الله ليس من للعبيد كما قال الله تصريحا في الكتاب إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مسقال ذرة وأن, وأن, وأن تكو حسنة يضعفها ويتم ويت لدن أجرا عظيما ولذلك لما دخل الرجل الصاحب جليل بابني على النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا قال ابني قال أما إنه لا يجني عليك ولا, ولا تجني عليك قال الله تعالى ولا تذر وزرة ولا تزر وزرة وزر أخرى لذلك قال فلا كفرانا لسعيه وإن له كاتبون فيها الاحصاء بعمال بني البشر ننسى الله إذا نفعلها يعني أن تكون الحفظة والملائكة الكتبة يكتبون لنا الطاعات والصالحات رب الفرار حمد الله تعلم فإنك أنت العزل أكرافك الفوائد المستمطة دين الأنبياء واحد إن الدين عند الله الإسلام دين الأنبياء واحد إن الدين عند الله الإسلام بقول إن, أم... إن هذه أمة واحدة الخلاف شره كله الخلاف شره كله وتخطا عمران انتشر العمل الصالح إلا بشريطة الإيمان العمل الصالح لا يقبل إلا بشريطة الإيمان يا يا سيل اتفضلوا حتى ننتقل الى السنه